وأنيبوا إلى ربكم وَأَسْلِمُوا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تمصرون واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل ان ياتيكم العذاب بغته بغتته وانتم لا تشعرون ان تقول نفس يا حسره يا حسره لا ما فرطت في جنب الله ويا كنت لمن الساخرين او تقول لو ان الله هداني لكنت من المتقين او تقول او تقول حين ترى العذاب لو أن لي كرة فأكون من المحسنين بلى, بلى قد جاءتك اياتي فكذبت بها واستكبرت وكنت من الكافرين ويوم القيامة, ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة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 وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَإِنَّ شُرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ النَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ بَلِ اللَّهَ فَاعْبُدْ وَكُنْ مِنَ الشَّاكِرِينَ وَمَا قَدَرُ اللَّهِ وَمَا قَدْرُ اللَّهِ وَمَا قَدْرُ قدري والأرض جميعا, قبضته والارض جميعا قبضته يوم القيامه والسماوات مطويه بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون ونفخ في الصور تصايق من في السماوات وما في الارض الا الا ما شاء الله ثم نفخ في اخرى فاذا هم قيام ينظرون واشرقت الارض بنور ربها ووضع الكتاب وجاء بالنبيين الشهداء وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون ووفيت كل نفس ما عملت وهو آلم بما يفعلون وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا حتى إذا ابوابها وقال لهم خزنتها الم ياتكم رسل منكم يتلون عليكم ايات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا بلى قالوا بلا ولكن حقت كلمه العذاب على الكافرين قيل ادخلوا ابواب جهنم قيل ادخلوا قيل ادخلوا ابواب جنن بخلدين فيها فبئس مثوى المتكبرين قيل ادخلوا ابواب جهنم مخالدين فيها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 يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله وقيل الحمد لله رب العالمين.